الهمز المفرد وساكنه حقق حماه وأبدلاً إذا غير أنبئهم ونبئهم فلا ورئياً فأدغمه كرؤيا جميعه وأبدل يؤيد جد ونحو مؤجلا كذاك قرس تهزي وناشية الرياء نبوي يبطي شانئك خاسئاً كلام كالها ملئة والخاطئة ومئة فاطلق له والخلف في موطئا الى ويحذف مستهزون والباب معتطى يطوم متكا خاطئين متكئين كمستهزئ منشون خلف بدا وجزء ندغ كهيئة والنسيء وسهلة أريتا وإسرائيل ik in, en maadda, en maadda, en en maadda, en maadda, en maadda, en en